واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان م ل م د ا عبده ورسوله صلى الله عليه ل م يا ايها ا ل ذ ي ل امنوا اتقوا ا ل حق تقاته ولا تنقوا مثلنا الا و ن ت م م س م و ن يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا ولكن ه م ا ا يقولون انك تتعامل وحسنه ا مع الله ولكنك الله ت ت ع ا ا ل ي مع الله ولكنك م تتعامل مع و ن ي الله فان اصبحت فيك تبارك وتعالى واسمع لبينا محمد صلى الله ا عليه وسلم وشرطه مكثاتها وكل مكث في البدعه وكل ادعاء القبائل وكل مراجع في الناعه فعافنا الله واياكم من الناعه وكل ما قرا منها من قوم موقع ثم مسك الموقع 私たちはあなたの手術を受けた人たちの手術を受けた人たを受けた人たの手術を受けた人たちの手術を受けた人たちのす術を受けたの手のた人たちの手術を受けた人たちの手術を受けた人たちの手術を受でた人たちの手術を受けた人たち ولا ي و غ ف أ له بعض الضرائب المحسوسه ا ل م ح س و ل ة فان التاريخ الذي يحرم في هذه الضرائب حتى لو كنت فيها اقوى لوقتي الشديد ا ل س ا ر ي خ الشاهد الوحيد على أ ح د ا ث البشر وعلى مواقفهم ا ل ت ي ر ي خ الشاهد هو الم ينكروا ويكافئوا عنها وينبشروا هؤلاء ويسجلوا اثرهم بعضها وينبغوا ويذكروا الى الله ت ع ل ى اعمالهم المسجله يواكبهم عليها وقلنا أ الم ينبغي للتكفير العاطف من الناس فتغشير اليد والعطي القديم من ذلك لا يحب ان تنطلق عليه وهو قريب من المرسل لن يحبوا السبل المؤمنه التي تركض عليها عليه تقويها وقوتها ل ا يحبوا هذا ا ل ا ب ر ي ج عيشا من ثلاثه الام لان هناك فتاه افضل ورائيه فاذا إ ر ق ع في الكون يتالم ويتمرن فيزال يزور قبري من خلاله انقلب ويراه ومع اني ارحم و ر و انزل على اهل الطور والدين وقلنا ان خ ر ا ت م مره ثلاثه على المدينه لان اهل لكم زي اهل الحمر وان اهل لكم دائما يحمدون على اهل الحمر الله فيه من نعمه قويم ونفرتهم ثم سالتم الحمل على ا م ط و ر ا ل م ي خ قالت كرامت اخلال ا ل م ح ا ر ي ほれ ما هو السبب ليخفف كل من اجابته عن هذه العوامل التي تجعله يتعاظى وان الله العزيز فاجب ا ل م حمدا وينزل على فواه لان ا ي ن ا ل ق د وان القانون رحم على قلبه الله وحده خيرا على الله لو كانت الذين لا يصابون بما ل ص ل ب و ك ولكن لكل وجه هذا لا يحتاجها مرض ك ا ل س ر من زمان انتهى ا ل م ن س ل س ل لانه يمكن ان يعيش فيه نظام و ا خ ا ر نظاما م ح ب و س خمس سنوات في يوم و ل ي ل نظام فهو لا يمكن ان يكون ن ولكن بقي لنا هذه المقدمه ل ل م ق د م ة الاخيره ل ل ت و ض ي مع ح م أ ن و ر أ ى ا ل ا ح ا ل د ر س وان هذه ا ل ا م أ رغم انه قلت ولدى لا ي ا و ل اجراء الله تبقى ل الله عز و ح ل يعيده لها من الظن فعزاز على التاريخ الياس ب د ي ن بل احد الارقام ن ذهب ذهب مثلهم وهم يمدون بركه موت الشمس في اجل السماء ل يتحلون الناس وهم هاته ك ت ق ي ي ا لبركه وكتبت ان تكبر على الجمعه ايضا لانه لابد ان نطلق منه حتى نطلع عليه فتقسم له بايدي المخيفه من القران ولعل ما ن لديه في قلبه لا يعرفون من هو السيده الملك ما ن لديه تقول ما ن ليه سيقول عظماء وما يراه م ث ن الذي ترك اهل الصغرات اهمت على يديه نصف صغرات من اول العراق في النهايه سيده غراق نصف صغرات في الامام رايهم نزوان عجيب لما ولدنا ان نتقدم نقدم لخالد بن وليد شردنا انه جل جعله في سيارات لانه وليد بن مسلم كان امن ل بن ميت ومن يميز جل وعلا بن يابيس رضي الله عنه الا تكلم عنه بطريقه الان ولكنه في هذه المعلومه لمن سال ر س و ن الله صلى الله عليه وسلم ولكن ََ م لما وقالت اسرع َ مظاهره لتكله ِ للذين لاردنا ََ فيهم َِْ م َ خ ل ن ا َ على خالد وليهرب َ للامه مثله نقول لهم انادي الامه سريعا ُ ل ِ البنيان من اخوتهم على طهر عزيز يخفق ْ ل ِ ما َ و َ ع َ ت َ ا فيهم لا ي ب َْ ل ِ وقف بالعلم وهم احدين فهي دائما ل ل فتخبو الينا بهذه الطوارئ لذا فيهم ان فيهم معنى في قبض الشيخ هي الجنه وزياده الامه ينزل اللهم ابتليك عنه الامه لانه ي ع ن م على منطقه الشرق العربيه ان الرحله التي لم ترد السعه أ م ا ضدها في القديم والخفيف هو ا ل ع م ا ل في ا ل ا ت ش ر ا ق والراب بينهما ولشطر والعزم في الندوه ا ل ح ر م ي ه الحره كما ذكرنا والله ما قلت ذ ل ا ل ح ق و ر ا ل س ك ر ي ه والراس ا ل س ك ر ي ل د ا ل م س ر ي ي ن ل ن ه م لا ي س ت ط ي أ و ل ن ه الا ب م ع ط ص ي ه الا ل ش س ا ن اي قوه على رجل صوتها احسن من ان ح ا ر ب العصر و ل ذ ل يعهدون الى سائر ما زمام الله وان لو كانتهم ق و ة ويفهمون اهلها ا ل ق و ة فيعلمون ا ل ي ا ن ا جميعا ا ذ ن تزاعل النصر فلا ب ا ي ه ا ع ط ا ء من وصف ضعيفا ومهزورا وكلام انه ي م ق ا ت ل ويضارع ويعمل الندقه اما عمل ا ل أ ش ز ا ب واقلام في العالم يجددون في العالم كما قال الله من ص و ا ء المؤمن امراته ويتم و ل د و الطيب و د ي ل دفع هذا الالم م د ت ل ع ب ي م ه لا تعمل منهما ل ب د ي ه و ا ل ن ص ر لمعتها المالكي وحفظ قوتي و ش ل ا ع ف ي ه ا ي ت ي اعمالك قال لعليك خرجت عليك ث ا ل ث ه انشق في ص و ك ا ع ظ ا ن ا س ساعدت لعبتك وكذابتك قالوا يبكيك رفيع بن ابي مسلم في ا م ا ء مسعود قالت لي قل هذه الجنه الطويله وكيف ا ن ع ت بنفسك تخرج من دار مرام جبناء الجنه لا يسعدك قال إ ن ربي لنا بمسلم رجل عكا وكبر و ق ا ئ ل ن ا بانه بعض الشبر لا ينالك على اي و ص م ا ت ه طويله واعلم لكل المسلمين في كل ال عصر لا يزول للخالق ما يزول عن تكسر لانه عن طريق خالق الوليد ركب رب العالمين السجن الذي ينزعه الله تعالى على غيره انا بحاجه للتقدير لقوه اعدائه وقوه نفسه سجل السياسه فله قوه ا ل س ي ا س أ م ا المعارك ي الوثيقه ف ي ا ل وصاري المعارك ا فهو م و ج و ن بتقليل ا ل القوه الى خير قوه النفس البشريه الأقوية وقالت المتكبر ف ا س ت ر ي ك ا ل م ه وزينه لو استطع اموالكم ان يوافقوا حولها كنت لو بها ل ط ر ق الغرابه ما فهمت وسخيفا وغيرها الا الفيل امعنتم انه لماذا قضى لكم النبي صلى الله عليه وسلم وغرق من و ل م د ي ن ه وصخره له صوت نكيك رسول الله من حامله من اهل النعم قال وعليك وان عبد المباركات المائيمه اتفت اليه بصاحب اهل النووي ساجددهم اهل الكتاب رجل صحب الشدائد ورجعت معاشه وقالوا ربى لا تاخذ ابعث حامل من عملكم حاصر اهلنا في القريه ديالنا اعتقد ان مساجدنا و ل ر ي ت ه ي ج ي د و ن الرقص و غ ر و م وغرومه عاديه ما ا ن ا ش الا ا ل م ن ط ل ه دياله كولع بيت محمد المطعم ل أ ن ه ا من ر و ر بنوبه ع ل ا د ه الروم ف ا ل ب ر و ت كلنا ينظرون للعرب أ ن ه م ج م ي ب ي ن اكتر و ر و ر ليس أ م و ر ا في حياته الى ذلك وما ح ر ف و ا بهم ولا قتلوا ب ه م لما مسحهم خالد من النائب خ قد امتثلوا على العقل الرائديه وعلى راء معركتنا ل ي و م في ع ر ك ه العام قالوا ان الخالد قال خ ا من م ك ي م ة فاعدت لك رجلا عنكم اعطني ا ل ا ج ي ولا اعطني الا خيالي و ا ينقطونها ي ب و ن الطعام وجاءه ي و د ل ا ي ن ج ب و ا ن ق ط ا م ان ينقطوا الطريق م ل ذ ي فعل به الملك في المنعم يا رجل ا دون ان يسجن لهم حتى اطوف ع ل م ل ك ن ا واثره الخالد ما ملك هذه العراه ولم يسر عليه الاخر ما الذي تعلمون ذلك الكسر والخالد المتكرر لا يعرف قيمه عليه كما قال خليل بن مسلم رضي الله عنه رحمه الله وانا كنت معذره الى عمك معذبا حديثا حين سنفع هذه وضعها قبولا لما قام ن ظ ر و ا الى ا م وقام لها جواب و ا د ا ل م ر ي أ خ ذ فرصه ع م ل ا ه م من العرب يستقبلون ا ل ه م و ا ل ع ي ل اشد حماسه لعملائه من نفسه ومن بيته ومن اهله رغم انهم يعلمون علم اليقين انهم يقومون بادوار ثم ياكلونهم بعدها لياتي غيرهم رغم انهم فيما يعرفون ان في في في دورهم نهايته مزحومه ومعرفه الخصومه العليا عليك هذا الناعم لوحدان العملاء لناعم في علاقته هم اخرجوا د و ا ل ع اذا هواه السيد يراه ق و ل قل له م نحن لا تفعل في حرق ا ل ع ا ق من هذا ا ل ع ا ق لن يكون انت من هذا ا ل ع ا ق لا ل ت غ س ر و ا ا ن د ث ك م كثيرا نحن نقوم لكم بالمساله ا ن ظ ر و ل م عراقها ليل نهارها طبعا لا إ ن هذا ليس كلاما قريبا و ل ك ن ل ه كلام جيد جدا طبعا اسمعوا الله انذاكره نحن اعلم بفرض العرب المدينه نحن اربل لهم ن ق و م ل ك م ا ل م س ا ل ة طبعا هل ف ر يريد ان ي ن ه ب فيه فوره في الحمام قال نعم لفرض العرب ا ل ع م د ل ن ا وقال مع مصر فدمتم اعلم بفرض العرب م د ي ن ا فالفتش ف ا ل افعل يا رب الشعب ي أ بنيتا انت فقال انما يكره الطيب لك لا يرى ان يكره هذا الاسلام فقال لا يرى الاسلام سهل له ثمنه قال كيف بكل هذه الاسلام إ َ الا عرف بلاد قال اني َ رب ا َ ذ ِ ن ه اقصى َ ا يعصيه لما اخطا بهم دون جهد ا ل ن ه ا ي <تصفيق> جذاب اعماله ل ت ل و ا في شجاعي لكنه مذموم ي ك ب ر الشريك ولكن اين العين الطائله وان العين النافيه على ب ا المسجد ا ل ك ي م ا ل ط ل ه لا يعنى ن في يوم ا ل ق ا م ه ف ه ا ن ت ت ر ح م ا لما انا لكم شرقكم افهم الروح ي ه ا فرفض عليهم وطردت منها ل ر ي ض ل منه ملايين الخرديه لم ينكروا انكم ل ا اليوم من قله وغرور فذلك افهم منه لي ذلك الغرور فالقياده الحكيمه ت ل ث ر للمعركه فهو ذلك لما ر ح ل أ م ر ل ن ابي طالب صلي الله عليه و ا ل م رسل اكرمه وسؤال به ابناء هذا الامر الى الكتاب وقلت لهما أ الا يراسما القوم حتى يصل اليه بالسؤال سقط ا ز ي م ا و ل م أ سرقنا يومها وما يبقى ت ه ي ل ه ا الصوت و ر ي د أ ن ا ع ي ق ا م ما هو لي ب ي انا وقال تعالى يا الله نعم وخلقه على ا ل م س ج والمجد ولكن ت ب ا ن مع ما خلقه فان ا ل س ي ا د ه الدائله والموعبه ف إ ن القائد الموهوب لم يظن له يضم هكذا ا م ا م ن ا ل ن ا س ل ه والذي ي ن ل ك ه ا مع المواهب ويضيعون كلها واحملها ويظنون هذا م و الاجتهاد ما قيمه الاجتهاد ا ل غ ي ا ل ا ه ر ه لا قيمه لها اهون ملائمه ا ل ب ر ط ل ا ن ل ا ن من ع ل ك تذكرها امه قوه ط ا ه ر ة ما علم العرض انها تسمع في و م تحت روايه الجيش ف ك و ا رجعا سارك له بفورا شديدا نهجا من الذي قال ان تفعل ذلك اما ولدته من قبل اخرين قال اريد ان يفتح ا ع ي قال فلا تريد ان ا حتى ا ت خ ر ل ن ا س ولا لا ترجع عندما أ ر ض ب ا ل م د ي م ه حثوا ع لقد اخذ ا ل ر ه ح في د ي و ش ا ل أ ص ح ا ب ف ا ن و ا احد الصراع حول يدك الصراع موسى كن قياده ولم ينعم التوحيد ل ي ض ا من نصب الهال مالك مطعيا يريد أ ن يكون من مصاري اهلك ما هو لهذا ا ل من ان ت ق ا ر في الجسم الاسلامي كل ونكى ونكى ونكى ونكى ونكى من لم يتوقع له نفسه ولم يكن بالمساء حنانيك ما ي مرهبتك ما هو اذنك ما هو معنى ا ص ض منام لي اريد من الوان المراهلي و ر م و ن ت ي والجمعه يا صاحبيتي ع ما عندك شيء من الذي اتى مثلا على ذلك اظن أ ن النصر خلص وانا واحده وتوقع ناحيتها على ذلك ح ن ي ف ه في ا ل ف ض ا الخاصه ا ل ص ح ف ا ل م و ي د ة لانك ايش حفظه الله و ا ع ا م موهبه سفرها الله تعالى هذه الامه ا م ه ل الاعمال واطار العرب ومالت موجدهم وفرقوا العماله من ذلك هناك الى ج ا ن العرب حتى لا تلاحم ا ل ك ر ا ر ه م ا قال ق ا ئ من اين يذهب الانسان و أ م ل ي للناس خضراءنا ا ح ى شاب يتوقف ما ل ي ر من ي ن ي الانسان و أ م ل ي للناس خضراءنا وقف ا ل م ه ا ن أ ح ت م تلاحم الله نعم وكذا تاخذ الى الوسع من اين يذهب سبحانك يا اهل ا ل ك ن ا ئ من عالم طرد الشعب اغراق النظرانيه و ا ك ل ا بعض الظهر انسان م ل ا ئ غير عميق وكذب كل الذي لديه الله تعالى ان ي ت ع ق ف ي و م ن بالله ورسوله والاصرار عليه من الشعب ان يفيد ان يتوقف القوه الاخيره ا وتعاليم ق ا ل ي ل ا ز ل صار من أ ق س ا التاريخ منذ أ ن المطار ا ح س ا م من ز ا ل ا ر س ل لكنه قوه حديثه لتفيد ق و ة حديثه ولكنها اقدم لصدف الاسلام سلا مع هذه الرسل فما اعترف العرب و ق ل و ي ه ا من البحث والعروض نعم براعه من يجب ان ن ع ل ه ح ت نحن م هذا الايه اما خطب وقال ه هذا بضغوط خفيه ع ل م س ع ل ا م ماجد رغم ماجد ل م الشائع عباد ا ل ل ل ى خ ق على دين ه حتى اذا قام م ط ا ع ه م لا يجب الا ان يصل م ع ه فيخوض َ رسله وقيمته فهل عليهم وكذلك فعلى العملاء ا م ر َ ه نعم واني َ ذ ك ر وقصد النبي صلى الله ا ل ي ه واله وسلم اذلت النبي ندم ان يكون اليه ورجل ما اكمل يوما وقصد النبي صلى الله عليه واله وسلم ا ذ ع ت من هو الاذل فان سيرته ا ل ا ر ا ض سحر احل عليهم من سحر ا ل ق ر آ ن من ي ي امر بما ل د ي ه ن الحب النبي كلائنا ا ل م ي يتعرض به من آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن إ ن ه م لا يعترضون الايات ا ل ق ر آ ن لا يحبهم تمييزها وصالحها ولكنها نفهم ن الدنيا ت س ت ع د ا د ه ا في حوافهم و ح و ا ر ه م ج ه ز و ه ا ا ه ل ي ة وان اصبح بلده وقد تقول وحدا عجيبا و أ ن تدعوها الى الهي سمين وهي س م ي ن ي ة ولكن ع ا ش ت مع اقوالها في العراق ولست م ع ع ا وقال لها ل ج رجل العراق وان الغفر سمين طه ولكم ا ع ل ى الله س بل و ل ف ى عبدك شيء ع ا ي ب في ت ا ل ي ل المرض لما ترك خ و م ا ينقلبون على عالم أ و ينقلبون على قرد م ي خ ل ا ث ه عده ف إ ن النبي ل ا شريك أ ن ا أ ع ر ف أ ن العمر ي ن ق ل ق و ن على اداب العمر ويقتلون في ا ن ج ا ح سنه نصر وكانيه شيء فيهم مساله آ ا ل ش ر ي خ انهم لا يدعونا وقد تدعونا امر مؤمنا معروفا لله ورسوله ولكن الانس فياتيه يشعر بالنجاح والنجاه امراه ما يؤميا وانثى واملاء يدعو طعام يتهكر الشعر من عقول حديث حتى ارضي العباده وما هي ايديه المعارض تقوي ان تاخذها ويكون هنا فيه في لك كل شرطه للمساعده مقررنا ن اليه اليه سماع اصلاع اقاريب طائرات صوره خفيه ولانه قالها يقول انا لا افعل في هذه الجزيره عاصرا ولكن الصوره خفيفه اذا رمت فقط ولا شك ان نفعل نحن سوف نستطيع ان ندعم كيف يدفعونك ولكن نحن نعلم كيف يدفعونك لا شك لك قل ما تكون امثال ف ف ت العالم وهي كثره العميل خاصه شنيعا من ولا يدري لما هم كل ذ ل خطا قويا وهو يعلم ما ليس بنزله وليله هنده وليله ص ي ت ه نظر ظهوره ان ن ا ك ى ا ل خ ل ه الحقل ا ل ا م ن لا يمنح ا ا الله <س> وكذا فتحت الايمان <الاضحة> يارب ا ل ع ا ل م ونملك الصوم لك ورسوله لك ولله بارك الله لي ولك الحمد لله رب العالمين تمسك الغرب او الامر التي تقع فيها الكتاب يوما وولد فيها لله اكثر والله اكبر ن ع عليهم جميعا و ع ل كل عملاء فهو اجمع بكل ا متاع وبكل متاع كتاب قال بلحومها فاكثر ه و ل ا ء وكان م ل ي ك ث منها ن ا ي ك ل ر ولا و إ ب ر الله رغم ص و ر ة ا ل ك س ا ب ا مديحا جميلا ع ز ي ه ماذا ف ع م ت ذ ج ا ل ا رغم المهيئه في الثوره ي ا ل ه تكلها انه الواقع ل ا م خيالك مع يسوع الوقت لصدقه المالوف معه خير ت ق ط في هذه الموحدات ضخم ن ي غير المواجب وحكم في, في, في, في الواقع والمنطق فمن يجمع ي م ع الناس ي س ص غ ي ر ان يجمعهم الا ملكا الا ت ا خ استخدم كهذا واستخبرك كهذا وللشيطان يخطبها ا ل ق ل و ن القويه استغلال الشيطان أ ل م ا نازل ق و ل أ ف ط الضرائب فلما وقف خوفه من يوم خالد بن الوليد وانت كريم و َ أ َ خ َ يدعوهم وهم رافضا يستحقون رقصه ا ل ن ا ج َ ه ووقف معهم َ ن هم م ِ جلده ماذا كان هناك شيء لرقصه ومضاقر اعطاره كان ي ق و َ رجل اكرم لله تعالى ثم ينزل عن م و ا ع ي الميلاد والله ما وقف له الا من اجل مراته كان َ ج ل فقط يرمزه ا د ى الرقص اذا ع َ د و ا عنه أ َ ن ا س من تفرغ ل د ه الاستعاذه و ه ذ ا ا ل ث و ر هو ا ل ه وسوف اخذتك ورساله منك ا ر س ا ل ه منك ورساله منك هل ا يمكنك ان تكون منك سابقا لك ان تكون منك جاءه على رسل منك ر ي ي ي فالطلع ع ي دفع ف فأخذ لقد تركت المسرحه وقامت بهذه الطريقه انت ق ايه في الى ر المسرحه التي يحب ك تتركها وابد في ا ل و م س ر ص ن التي ع ي ة وكشة ا تتركها ل في المسرحه ا التي ت ا ر ك ه ا عده ا ل ن جطر امسكه وقضى يضرب الرجل حتى ا تقرا ورفع الرايه وقطعه ص ا غ ض ا ومات شهيدا لله تعالى ووقف ا ل ن ي حزيته أ ل ق ه كارم مولى حزيته قال يا كارم ان تراجع الراي نخشى أ ن يغدى من ان انكذب قال بئس حامل ا ل ق ر آ ن ان بيته حامل ا ل ق ر آ ن يعمل او فهمت انا اوتي من, من ك د ر ي أ ي ه ا ا ل م س ج حامله ا ل ق ر آ ن في هذه ا ل ا م والله ما أ و ت ي في ت ا ل أ م ة أ و معظم مهضم... ما اوتيت في ا ل أ م ة إ ل ا من حامله القران تسجلون يحملونه ولا يحملونه كمثل ي ح م ل ن ا ل ث و ر ا ه كمثل الحمار هذا يذهب ان ت ت ر ك و يذهب و ي س ت ن م ل يدهب وهذا كمثل الحمار يحمل ا ل ث ا ر ماذا ف ع ل القران في حول حملته قال لي اتحامل القران أ ن ا ومن فوائد هذه المعركه انه قتل كثير من حمد ا ل ق ر آ ن ومن ف ق ح ه ا أ ن الغفور عمر وقف لجمع ا ل ق ر آ ن لما نات اكثر حمد ا ل ق ر آ ن في هذه المعركه ومات اكثر من رجل والقوم معا علامه القتال أ نعم م ت و ا ف ر ة و م ت س ا و ي ة م ك ي ن ي ق ا ص ل عن احفاد قوله والمسلمون ي ق ا ص ل و ن عن الله تعالى ورسوله و ا ل ق و ت ا ل ث ة مقياس ن المعنويات م ت ك ا ف ئ ت ا ن أ م ا في مقياس ا ل ا ر ض غير م ت ك ا ف ئ ت ي ن و ق ر ص خ ا ل ف ي ه م ر ص ه نظريه في ا ل ه ج م ة ا ل أ و ل ى على خالق ا خ ر ص ق خطاطه ف ه ز م ا ل ق ط ا ط و ق ر ج منه خالقون قتله واخر امراته وكان قوله ف طريقه الى اليمن وجد ت ج ر ي د ا من ت ج ر ي د ا ت جيوش اليمن يطلبون ف أ ر ا لهم فيهم رجل اسمه م ج ا ع ا بن طراز وكان من اشرافهم مع سكينه فايس فرج يطلب ثارا وناله فقابله ا ل خ ا ر د على ك ن ي ه اليمن فقفله م ج م ي ع واستقطى هذا الرجل بشرفه وعزه وربطوا في الاغلال مع امراته ام تميم ن ملك بن واد وقال افرني فلما جاءت الجوله العلاقات ل ودخلوا عليه خطته واثروا امراته وربطت لها فقال ا ل م ج ا ع ة نعمه ا ل ق ر ة هذه اتركوها ت ر ك وقامت السبعه الاخرى وخرج خالص وعلم ان المعركه لا تنتهي لما وجد ان بني اهو يموتون تحت قلمي فقال ان النصر لم ي أ ت الا من ض ر ب م واحده لو قاتلنا عشرات السنين لن ننخفر وخرج بنفسه ي ق ف ل طريق النصر وقال للنادي احموني من ر ه ر ي هو كله وتحموني من و ر ك ي اما تعود ا ع د ا ئ ه وهذا قولنا قال الصحابه ما علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انه سيفا سله الله على اعترنا في هذه المعركه كل الجيش ر يحميه من مصر دعوني انا و ه م ا سبحان الله رجل ا نهى في القيم شيء عجيب جدا و ا م ق ذ ف الجبد يزرع فيهم زاره واحده اينما سيناقله هذا واخذ انقذه اليه ويتشجع المسلمون من كل طرف وازالوهم زيده واحده ويدخلون ا د ا ل ح ب ي ب وهي ح د ي ن ه ع ا د ل ة الاسوار ك ي ك س ي دخل ف ي ه ا ق ر ا ب ة عشره الاف رجل الثانيين بعد عشرة أن مات عشرة آلاف من في ا ن ي الثانيه م م س ل رجل ل هي ج ل ت ه من ا ل ص ح ا ر ة وحضره السرعه وكان لها بابا حصينا اذا أ غ ر ط لم يستطع احد أ ن يفعل ك ي ا ن وطرق فيه ا ل م س ي ل ي ن قال ان, الب... إن البيت حصين و أ ن الماء ب د ي ر و أ ن الطعام بهير دعوه ا ا المغوار والقائد ا ل ل ل خ ر ف م م لا يرقى ب ن ف س النصر ا لا م و ي ر ج ق ل الا فارس فارس اما عينيه الفارس لا هو بالنصر لا بنفس كله رغم ا ل ج ر ا ح ة التي حدثت في قومه قال الفرائض بن مالك ر ف ع و م ي على ا ل و ر ارفعوني ع ي ه السور نلق رسمه ف ر ف ع و ا على كلمه الشرار الجحر اللي هي الدروس فانه منها كلها زي كرير وحطوها طوال الرماح ن ح ط و ه ا الطول ف ر ف ع و ا على الطول فلما نظر في الحديث هو جاها من ا ل ت ر ث ا ل سترات الحديث الاولى ترابط ك د يعني مجموعين زي الشد منظر يشوه وسوف تلم عن عشان سترات غير ينزلون الذي لو سمع صوته رجل يعني يقول على نفسه هذا يقول لبعي عديد حميه وهذا يقول جبنه ي ن ز ل و ا لا ج ن و ن قالوا لم نقل لك المرحله ث ل ا خ ط ي ر ة فلما اصطحب ثاني وبال ب و ل ت ه و قال اتصغروا بي ارفعوني ف ن ض ر فتوسط ثم وصى بنفسه مره ثانيه عليهم زافر ا ل ص و ر وحده ي ق ا ت ل ي م ن ك ويكره حتى ك ف ر الباب و ف د ع ادخلوا عباد الله فدخلوا عليهم الزواج واخذوا يجزونهم ج ذ ب ا أ ج م ل ك ل م ة قراتوها في وسط ا ل م ع ر ك ة قول موردك قال فكادوا كالغامب الزرابي عندما يدخل الجاذب بيده مديته انظر ناسا ماذا يحرك وانطلق الفستان يجزونهم جزا واعمدك من فقره وهم على قلب رجل واحد في ا ل ج ه ي ر عن ق ا ئ د و م المخيم الخدمات يموتون تحت قدمه وكان في المعركه وحشي ا بن حرب قاس الحمد ونفس الحرب قال شخص ذا وضحكت عنه كما بحثت عن حمد اين هو فدلوني عليه فهذا ت ح ر ف ت ي فلم ا ر ض ي ت منها م ا ر ض ي ت من يوم الحمد فبروك فيها سلطت عبر في يعني لك لك لك لك لك من ا ل ر د ر ا ن يا ج ب ر ا ن ر ا جدران يا جدران يا ر ا ن ا ل ب ر ا ن يا جدران يا جدران يا ج ر ا ن يا د ر ا ن يا جدران يا جدران يا جدران يا جدران يا ج د ر ا يا جدران يا جدران يا جدران يا ج ر ا ن يا جدران يا جدران يا ج ا ن يا جدران يا ج ر ا ن يا ج د ر ا يا جدران يا ج ر ن يا ج د ر ا يا جدران يا جدران يا ج د ا ن ا جدران يا جدران يا جدران يا ج د ر ولكن موسى الرجال ت خ ت ل قال ق فمرت من جسد قال وكان سماه بن شكشه الواقع يرقى البيت ف ي ا ث ن ا ه ا ل ح ر ب ونزل عليه غزره ب السجن فقال وحشي قال اذا قتلته ام قتله رجل الانصار ف إ ن كنت قتلته فاني قتلت ب ح ر ب ت ي ا حد عباد الله الى الله و ر س و ل ي وقتلت بها أ ع د ا ء اعداء الله ورسوله فعقبها ن يغفر لي بها ولكن ت ح ت ف ي ق المساله لما قرصت امراه من قتله ا ل العبد الاخير والاثنان قتلاه حتى قتله بحربته وبنات بن قرشه اكمل عليه ببيته وقرر تاخذها ي الناس محسلة في ة ا ل الآن ب د ل ا ل وقالت ة ن م يا ابن و م الورطه ديك ي ن وقررت الى ا ا ل م ه ر الكامل حسب يبث جنوده في أ ط ر ا ف المكان ق ل ائتوني بكل أ ح د ا ل مقاتل ولا تبقوا احداه وذهب الى المجاع الذي اكره قال له طفل الصبح قال نعم قال غير ّ الصبح قال لنا لا ا ص ا ل ح ك م والعرب لا يعلمون ابدا الصغار بثلجت العرب انزل انسان وبثلجت العرب أ ش ه ى الانسان عزيز قوم برسمك ثم ا ل ق ا ع لكي يردوا عنده مروعه تصاور الصناعه ورجل عنده مازالت كثيقه في الارض ولديك تخفيف بشان ل العرب ولديك الذي لا يخفى يتامل ع فيه يجب في د ان ينشق القنه وانشق الكرامه ولخبره ليس غريبا لأعلم للعالم العربي هو عوض يصوم نهر الصوم قال داعي ل ل ن ا ء والشوخ والصبيان ي ا خ ذ و م عبده في الحرب ويبرزون على مشارف الاعقام حتى يصوم و ولا م ا نهر ا كانت مكتب طول الحربي عدة و شوف الصوم انا نازل ناعدة لا, لا تقل بأت... ان انتهيت حرص ا ل م ن ت ه على خير الى ق و ل طلعوا النساء والشيوخ والسجاد و ص د و ا الى الحرب وقفوا على م ش ا ر ه الاخر وقال ا ل ث ا ل ث ان الذين ف ا س ت ع ي ن ه م روض ا ل ق و ل ا ن بقي القوم وانت اساسلك في سلم الضعف و ا ل إ ن ه ا ت والتعب و ل م ي ك ب ر و ن على ذلك ه ي ل ل ص و هيا للصوم وكما اخذنا ق ط الحصول مليئه ه ب ج و ن شيخه و يعني انت بدون ف ط و ي ولم يات الملك بعد ومعنا من خطر الجرحى ولا ل ى اخره فبحمدك الخير ان يجنحوا الاسلام فنحن اهل مجاله تعودوا يا الاسلام نعم س و ا ل زمر الصلاه نعم سواء دون زكاه قال نعم قال هيا للصلاه قال ان تطلب السدا يا هوى قال نحن السدا و ل ت ط ر ف نصف الارض الذي سيطرق عليه قال نعم لكم نصف الارض قال لي ا ت ك ر حتى يذهب ل ى قومي ان يردون اولادي فرغم الناس ا ن ج ب ت ه ليه ا ل م ض ا و ن ب ا ل م ش ا د فراوا وجدوا ع د ه م شويه ن س و ا ن وشويه شيوخ في ن ا س ع ه و ب ي س م ع ه فرادوا قللا من ا ل ر خ ل ي ل ا ش ه م رغم صعب نور الدين حجم العرب سنه فدق سنه العرب وفدق بين الكنم والرماديه في المسافات ومغلوب رجل ه وما نعرف ا يعني ل و ا خ ر ت اكثر عن النبي الى قرار و آ ك ن إ ذ ا آ خ ر نفسي ق ب و د ا في حنويا بربا ونصف ا حرب كفى اهرا يقول ولسنا بالحكم لما نحكي عن ا ر ج علاقه ن الحلم لما و نحكي عن علاقه العلم ن وقرار ولكن لما نملكيات المعمل ن و شوفنا ع ا ل ن ا لرواتب لزيوتكم من اجل ع ن تحمونها ه ت ح م و ن ي بالنين هتحميني بالنين هنك هونك خبراء شيء عجيب فلما و ا ف ق ل ن على الرقص ه ت ق ل ي بدها بيني ن وبدها م ه ا ر ا ت ا ل م ه ا ر ا ت ي قال ل ل م س ا ء قال يلا ا ر ج ع ا رحمكم مطلعت لوالدك ئ ق ا ايه、بحطن. خ قال عكسيس ه ذ الله ودمشيه ا ومن مصرين شهور سعادة ويلة ويل خالد قومي قومي فنظر الذي خلق سفره ولم يجب على ذلك لن هو أ خ ذ ر ه فبالشهر ب ر م وكان خالص رجل خامس ي م ن في امريكا لربه كندمين لقومي قال بدلا من قومي نظر إ ل ي ه ق و م و أ ك ب ر ه قال غير الاكفار لا بد ان ل ص ط ه ر ه شخص قويه شخص كريم عنده مجال غير رقم يدافع عن احداث قومي ليس ق ا ئ ن ا يندو ببيته هو ولكن ضرر اخر نفس رغم انه اسير في الاولاد وفي الاحفاد ومع ذلك يخالط مخاوف ا ل م ت ص ر ي ن ك م هو ا ل م ت ص ر لك خمس وهذا تعليم للعرب هذا كان مطرحه جديدا للعرب لما حد كده يقولك احنا ممكن اعطيك ورا ا ل ش م ق ولو تصدير ورا ا ل ش م من هنا ورا هوا ارتكب ا ل ف ا ط ر من هنا انت مسرحا و هو تمسحا لكننا تحت امراه ورا الشمس بس تبغى انا حسيت الناس مريحت نساء عليه وانت هو ورا الشخاطه كده يا اختي الله ت م ا خ ت تعلم من مداعب المراره ة ف هذه قصص وهذا ت ا ر ي خ لابد ان يروى حتى نتعلم كيف تفرط هذه المفاوضات لساحه الاعداء حتى تكون ق و ي ة جلدا لانه ان ا ظ ه و ر الحقي والانتصار دوما شافع ه ن ح ت ر ل مفاوضات مستفزه لاجل صلاه ما حدش يرجع ف ب ع ت ن ي قال ه ي ا و ا ل م ف ا ر ض ا ت قال ائت علي وعلى وعال نفسك وعن ابيك م ا تعلم بك في مره ياريت بن م ا ر ك قال د ا ع ن ي والامر ا ن ربي الجلد ولعنده مروءه اما ي ا ت ة بك ا ل ث ي ر ي ة سبحان الله تخيل ان ل يكون طوعا مملكين ي ن و ر في هذا المال على القصور على العمر وعلى وعلى تخيل يقول لك خلي عوده ا ل و ئ ر وعوف ا ل م ي ا د لا يحب ان يتزوج وهذا ع ا ر عند العرب ولكن هي موسى ينتهكها انه يريد ان يخرج من ابصاره رجل كابصاره أن ل ل يجمع بين مسار المقصود وبين بني المراره رجولته ومراته لان الطفل طبعا اين من ياتي انه قولي نسمع قولي يخرج رجلا م ك ذ ا الى كندا لان جمع قضاء الامثله كلها فالرجل ابن قومه لطبيعه سبحانه وتزوجها كيف ايضا من ادم نعم وهاجهم الرهاجه وبقض على هذا الزواج ساريا ي ق و ل م ن الم أ اقل لك ياكلهم انهم لا ينالك انهم كيف يتزوج على الفين وخشتمائه مخاطر المخلص من المسلمين منهم من خشتمائه مئه بالف ومع ذلك لم يجد بناء في ساحه زواجه وعصره وتزوج اعدلهم فالله نهلا عمر كيف وشيم صيفا صلى الله على ا ع س ن اجري ان اعدم الصفه بنسل على اذى ما ماذا تكون هذه في تاريخ ا ل ا ر ك وفي بطوله الصيفات قال له رساله شديده في ا ن ى المصائب ايطيب لك أ ن ت ت ز و ج في الميدان وعلى عقبات الثلاثمائه من اطفال ثلاث حلف نئة مع وخالد ن ئ ة ي ن ن و ث مقدومي ن المهاجمات ف يتغنون ف لن ل الأنفاق يعني بيكتب مخالف على انا لاول مره خ ن بدي ن ا هي أ و ل مرة بجي ع ق ر الثالث بسم الله و ص ط ا ل ن م ا و ا ت و ا ل ا اما ما فهمت فاعلم أ ن له أ م ر الشرط و أ ن هذه ا ل م ر أ ة لو كنت في ا ل م د ي ن ة وهي عندها ما أ س ع د ن ي أ ن أ ق ط ع ا ح ي ا ه من اجلها إ ن ه ا بيت كريم أ ر د ت أ ن أ غ ر س نفسا من بني مخزوم و ا العرب في هذا المكان يكون اصلا لنا وما لي ح ا ج ة بثواب اما ان كنتم تحزنون على منات من المسلمين فليس حزنكم ب أ و ل ى من حزني ف إ ن الحزن لو كان ي أ ت ي ا ل ر ج ا ل ويحيي ا ل أ م و ا ت ما كان أ ح د ك م ي خ ذ ن عليهم حزني فانهم جندي وبهم عن قصد ولكن ا ل أ م ر مو له هذا ضري من الراي المصطلح س ت ى يعني ايه يعني جندي, جندي يعني بسيومة ثلاث فكالخزن هرجع رجال لكن ا ت انا كان فيكم خزين على الجانب لمده ج ا ل ي ن ا يعني ذني وعثتي واماكن افضل جانب فهذا الامر ليس فيه فرق فيه ولكن ي اردت ان يفتق افكر ي اركان الدوله ر طرقبة ي في هذا ل م عدم سنه ل أ ن جند المتكابرين جميعا و ق ب و ضد المسلمين والمسلمون ل ي س ا في عدد ولا منعه ينتظرون اذا انتظر ا انت م سيناءه وغيره رجع في ا ل أ ر ض كما كانت كافرا و ن د ح ت الصبور الخامس والقوى الخفيه في أ ن ت ص م ع رجوزاتها وشقوقها وتقدمها منها ولكن نهمل هذه القوى الخفيه وهو لا بيننا أ ن أ ر د و ا ذاتهم لا دا بد أ ن ينحروا نحر الشياه كما فعل بالكلمه والله ولا نهدي اليهم وهذه ق ص ة محفوظه م يحفظونها وانهم ليسوا نكفاء عليهم وليس ا ل قلوبهم عليهم فهم يلقون جمال ذلك لانهم لا ق ي م ة لهم عندهم ولا عندنا فهم يتركونهم بينهم لكي ي ن ح ر و ن ولكنهم وضعوهم في خالق صدق أ و لقمه بدايه او سيعمل ا زر ع ل ه و س حتى بطل المكان من ه ن ه ا ي ة كل عامين معروفه كانت م ك ا مسلمه و ج ا ر ه عينه ويعمل ا عقليه ا ي ة هذه الايام ة ا ي ف ر ى د و ر و ن كانت تبدل أ ا م س ي ر ه و م ص ي ر ه م ع ر ويعني ف قصه من هنا م او ياتي من ه ن ا م ف ر ج ع ل ى العالم ل ع كله كما إ ن هذا رجع وجمع يحمي صدور أ ع د ا ء الله تعالى وهم يفرقون فيه أ ي ا م قطرين يمثلونه الخير ثم يتركونه ويسلمونه م و ن كان ي س كلام الحديث لقلبه ل وهو يعني يجاهز أسير كثير لكم لعل بعضهم لم نسمع من قطر فكان ك و ت ي ما ع على أ نزل ه ن عليه من السماء وخلي بالك ايه صور القران هو ليه ليه ليه ليه ليه ل م و ا ل ي ا ل أ ه ليه م ل ي ا ل ي ا ل ي ا ليه ل ن ي ا ليه ليه ل ي ا ليه رب ليه ليه ليه ق ر آ ن ب وكان يقول وشاكو وشاكو حرم فخير وكان يقول ا بصدع و قف بعدين ا واللدم ا ل أ ض إ تقطعين نسقي ماء نقيب د علاقه ف الماء ح د والكلشي تبطين ل وكان ع ي ن و ل ا الماء تتدرين في الأرض صنف ه الجاريات و ك وكان ن يعتدون قريشها القومهم يقول سلطة عمت زي والجاريات بروة الضربه ب ا ت ع ة ا ا ل ا والعجنات العزنة والثاربات ت خبزة الثاربة يعني روح حقاً بالتكريم اهاله وسلمه يعني تنو الاهاله والسلام لقد قلتم على اهل الوزن وما خلقكم اهل المدن ريثكم فمنعوه و ا ل م ع ا ط ن رفاهوه و ا ل ب ذ ل ف منعوه ولما ذهبت اليه ف فجاه قالت له لقد ح نزعت الله قال معا قالت كل منا نزاحك ضيادة ن ضوين مكان ي الى ا وقال لها الم ترقيق ى كيف تفعل بالحبلة اله ربك شوف ا ا ل لن ترى فعل ربك بالحبله أ ب ر ز منها نسمه تسعه ما بين صفات وحش قالت كما بعد ذلك ايه بنزل بعد كده طبعا ك ن ده اشتدتنا وكان ج ا ل ه س م ه ا من شر ا ل ت نعم ا ش ي ه الكلام الرسم دائري ب ا ل خ ر ا كلام يعني يعني ش خ ي ط لهذا ح ه و ا ل ت ح ا ب ي ق و ل لها دا دا وطبعا يعني ا ل م ر ا لما تم ع ت الاسلام تتزوجتها ك فوق كان الرجل ن ا ي عنده ي ع ن فصوله رجل يعني صلى ع ا ي ط ل ع من الله عليه قال سمع الله لخالق النساء و ا ج ا وجعل الرجال لهن ازواجا ف ن و ج فيهن صعقا لبلاد ثم نخرجها اذا شئنا لفراجا ف ن و سجن لنا سؤالا لفازا ل ل ي قالت اشهد انك نبيل لك لم نجد اشهد انك نبيل واريد انه سال و بكر رضي الله عنه أ خ و ا ن ا ك د م عليه من بني ح ن ي ف ة عن هذه الخاصه حتى بعد ما نقلناه فقال و بكر سبحان الله و ا ر ح ك م ان هذا الكلام لم يكتب عن ف ل م فاين كان يكتب فيلم التالي يعني عن عاش لان هذا الكلام يعني لا يذهب بعقل إ ل ا ابدا اضعف العقل أ ي ن كان ل ج ا ل الامم ا ل ك ل م ه درت انه بسمعه كتاب م ث هذا الكلام وطبعا ً كان ف ي ه ق ص ي د ة كامله هو لما ب د أ يعقد على ا ج ا ع ه ولكن كلها كلام ج ل س واضح حتى ا ل ك ل م ة ا ل ص ر ي ح ة قالها الشعر وطبعا انا ت ص ف ق ت عنه بكلام سخيف جدا ً ولما شغل انه بوضع كل هذا الزواج بعد هذه ا ل م ع ر ك ة وتاديب هؤلاء من الدخول ورجوع ا ل ج ز ي ر ة وقدوت ا ل ر ط ي ش ك ر ى لله تعالى ورجعت م ر ة ث ا ن ي ة إ ل ى الله تعالى ولدين الله تعالى و م ا أ ن ز ل عن ل رسوله من زكاه ومن صراط وغير ذلك ت ب د أ م ن خ ل ه ا ل ف ت و ح لان ا ل ف ت و ح لا ت ب د أ إ ل ا بعد ت ن ا ك ر ي م للقوم نقولها هنا حدث ف الهجوم وكل هذا ا على اجسام حكم العلم كما هو الان اعدائ ي ل د ي ن يعلمون ان المسلمين سيفتحون ا ل روما ويرثون سليستها ويستفردون من تحت ضلالها الصلاه والانجيل والخطيئه من المن والتلوى وعصا موسى وقاسم سليمان ف ولكن يجب ان يكون العملاء ويجب ان ي ك ج ن و ا ل ن ا س ك س ل م ي ن ويعطي عليهم ويعطي ل ه م ويعطي عليهم ويعطي عليهم و ي ع ط ع ل ه م ويعطي عليهم ويعطي ع ه م ويعطي عليهم ويعطي عليهم و قال ي ع ل م ج م ي ع ا أن ا ل ي ه م ويعطي ع ل ن ه م ويعطي ع ل ي ويعطي ع ل ك ن م ا ن ع ط ي ع ل ه م ع ه م هو أن م ع ط ل ه م ل ي ل ط ي ع ل ي ج م ويعطي ل ي ه م ويعطي عليهم و ي ع ط ل ي ه م والجلس بالمسائل ا ل خ ل ا ف عن ا ل س ل ط ة والناس والجامعات والسلطه هذا ي س ت ل ي جثه عواطف لا تدعو هل أ س ت ط ي ع أ ن أ ذ ه ب إ ل ى أ م ر ي ك ا هذا ولله تعالى ورسوله لا أ س ت ط ي ع ش ان ا ذ ر ب الى أ ا م ر ن ك ي أ ن ا عندي مشاكل ل حصله كيف أ س ت ط ي ع أ ن اهاجم هذه البلاد و أ د خ ل في ديني زي تعالى فيها و أ ن ا عندي مشاكل في بلدي فلذلك هم ي يقذفون بصمو ف هذه المشاكل ل أ ن ه ا ا ش ب ي ه ا ب ح ر و ب الرثه تماماما خوفوا من فتح بلادهم وجهه يفصل ولذلك ما الاسلامية قدأ للفتوح الاسلامي الى بعد ا ى بعد الخارج ا ل من م هم يصنعون هذه المشاكل بلاد المسلمين ولا صالئ لها ولا ابا باصر لها ولا سنات بن خلف بن ف ا د ت لها ولا فلان رسول الله اين هاتي ا ل ج ا ب الذين يستطيعون ان يقطعوا ذاكر الفتنه ثم يجهزون للفتوحات اين هؤلاء و ق د ت ف ع ل بهذا المكان ا و ب ي ي ك ن ان يكون هناك من يمكن ان ك و ن هناك من يمكن ان يكون هناك م ص يمكن ان يكون هناك من ي م ن ان يكون ه ا ك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون ه ن ل ك ن ي م ك ا ء ق و ن ه ا ك م م ك ن ان ي ك و ه ؤ ل ا ء ق و ن هناك م يمكن ان يكون ه ا من م ك ن ان يكون ا ك من ي م ك يكون هناك م و ج و د ي ن يكون ه ا من يمكن ان ي و ن هناك من ي م ك ان ي م ن ان ي و ا هناك م و يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يمكن ان يكون ه ا ك من يمكن ان ي م ن ان م ك ن ا م ك ن ان يمكنكن ان يمكن ان ي م ك لكن لابد ن يكون فيه تماما لجنس المسلمين لا لله يعصمهم ا ش ك ل بالأسفة ة ش ف ي ن شبهت ن الدعوه س و ا ح ر ب و ا ل ة والناس لله وده ا و خالف وده مشاب رمون ر تعالى من مهما جبايها والسلة الذي ه آ ن ولكن للأسف ولكن نسيس ن هي ظاهرة جليلة ليست بالترابي والأقضية أي خروب رزة للأسف ا ا أ ي ن بالفعل المعترف حتى يجمعوا الصف و يطهروه لينطلقوا و ي و ا ح و ا واحد ع ب ر ا ل ل ه وما ر ف ر والخط ي واحد ل والتواجد من المسلم و ا ل الشجاء ا فيه ح ت ى يفرئ ا ل ز ب ا د الله ق ا لازم تنس ه ي نور بكره نور لما ك ت ب عمرو بن العاصمه ودخل يرقي قواعد الاسلام فيها ارسل مقاطعها و ق و ف ا ت ا ل س م ر ي ة أ ر س ل ب ا د ة ا ل ص ا ط ع ي ل ب يروح للرجل ذا يقوله ي ت س ه م يتدفع الجزيه يشهر انا بعطفنا نامي لو انا اريد ان اطلقت بالقصه ا ل ا م ا م ي ا ل ك ن ياتي ا ل م ر ا ل في السراء في ه مسجد انت توك واحده تفرق و ا ح د ة كذا يدعوها ولا حد يموتها راح جهه راح م ك ا ل ه و ر و ح وجعل منه تهم التمييز ولا حد خالص بمنته ص ل الله